بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين البارحة تحدثنا عن بعض فضائل هذا العلم علم الحديث وقد بينا أن علماء الحديث هم حراس الأرض كما أن الملائكة حراس السماء واليوم سنتحدث إن شاء الله عن بعض الأسس التي جرى عليها المصنفون في الفنون والعلوم الشرعية وهذا ما يسمى عندهم بمبادئ العشر سنتحدث عن مبادئ العشر لهذا العلم من الأسس التي جرى عليها المدرسون والمصنفون في الفنون والعلوم ذكر عشرة مبادئ ومهمتها أن تعرف الطالب وتبين له بعض خصائص العلم الذي أراد قراءته أو أراد الكتابة فيه كما تبين له هذه المبادئ بعض صفاته ومميزاته وتبين له حقيقته وواضعه وثمرته التي من أجلها الطلب ليشرع الطالب فيه على بصيره وبينة ومعرفة ودراية بفنه الذي أراد قراءته حتى يلجه على هدي واضح وسنن الناصح فصيح وكما أقول لكم دائما كل علم مهما كان لا بد فيه من العلم والمعرفة حتى يمكن أداؤه والقيام به على الوجه المطلوب شرعا ولا سيما عندما يكون الطالب يكون يريد أن يحصل فنا من الفنون ويريد أن يحصل هذا الكتاب الذي أراد دراسته وأقول لكم دائما على الطالب أن يحصل ما في الكتاب ولا يكون هدفه ختم الكتاب عندما يكون الطالب همه تحصيل ما في الفن من المقاصد المهمة والحدود الدقيقة والتعريفات الرائقه لا ختم الفن فقط وقد قال عبد الله بن مسعود فليكن همك ما في الكتاب لا ختم الكتاب يعني يحصل ما في الكتاب وأن لا يكون هدفه البداية والخاتمة يبدأ ليختم فقط حصل أو لم يحصل خرج. دخل فيه وخرج منه كما دخل لا ينبغي أن يكون همه ما في الكتاب لا ختم الكتاب وهذه الأسس والمقاصد التي سنتحدث عنها إن شاء الله هي كما قال بعض العلماء تكون للعلم اجماليه وتجعل من يشرع في دراسته ملما به ولهذا اعتاد المؤلفون أن يقدموا مؤلفاتهم أو دروسهم في العلم بمقدمة في بيان مبادئه وهذه عادة معكم دائما اذا لا بد في العلم أن يحصل الطالب وأن يؤصل لأن التأصيل, التأصيل هو أهم ما في التحصيل التأصيل التحصيل هو أهم ما في التأصيل أو العكس لماذا لماذا نقول لا بد من التحصيل اذ هو أهم للتحصيل لتكوين ملكة علمية مفيدة نافعة ليدرك الطالب بها جزئيات هذا الفن بلها كلياته وقد سبق لكم في الدورة الأولى من التوضيحات الجلية لحل الفاضل البيقولية أن ذكرنا لكم مبادئ علم مصطلح الحديث المجموعة في قول القائل إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومنظر الجميع حاز الشرفة هذه المبادئ تسمى المبادئ العشر وبعضهم يزيد المبدأ الحادي عشر وهو شرف العلم شرفه فلذلك أحببنا أن نسير على طريقة هؤلاء الأئمة طريقة رائعة طريقة التأصيل وأحببنا أن نسلك منهجهم ونتشبه بهم،, بهم وإن لم نكن مثلهم من باب فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام رباح فقلت في نظم لمتن الورقات المسمات شفارات في نظم متن الورقات مبادئ عشر زدها واحدة لفقهنا لا ناقصا أو زائدا فحده يبحث في القواعد فيها لعقل أنفس الفوائد إلى آخر ما قلت بعد أن ذكرت المبادئ العشر زدت هذا القسم لأن بعض العلماء قال هي مبادئ حاد عشر, الحاد عشر حيث يزيدون ويضيفون شرف العلم شرف العلم وهذا العلم الذي نحن بصدده أو بصدد الدردشة كما يقال والمذاكرة فيه هذا العلم المسمى بأصول الحديث ويسمى أيضا بالمصطلح ويسمى أيضا بعلم الحديث وطبعا أنتم تعلمون أن كفرة الأسماء تدل غالبا على شرف المسمى هذا العلم ينقسم إلى قسمين إلى علم الحديث دراية وعلم الحديث رواية وقد الف في العلماء مؤلفات كثيرة ومن آخرهم بعض شيوخنا ألف رسالة صغيرة سماها أصول الحديث رواية ودراية أصول الحديث رواية ودراية طيب هذا العلم الذي قسمه العلماء إلى علم الحديث دراية ورواية لكل من النوعين مبادئ ينبغي معرفتها والإحاطة بها لماذا؟ ليكون الشارع فيهما على بصيرة تامة كما أقول لكم دائما وأيضا لا بد أن يتصور الطالب ذلك الشيء بحده وماهيته أو رسمه مطلقا تاما كان أو ناقصا ليكون الطالب على بصيرة في طلبه وايضا ليعرف موضوعه ليمتاز عنده عما عداه وأن يعرف غايته وهي الثمره التي لاجلها الطلب لصيانة سعيه عن العبث ومعلوم أن أفعال العقلاء تصان عن العبث وليكون الشارع في الفن على بصيره لا يضل سعيه إذ لو اندفع إليه قبل هذه التصلات لم يأتي من فوات المطلوب لم يأمن كذلك فوات المطلوب لم يأتي بفائدة ولم يأمن فوات المطلوب وضياع الوقت في غير مرغوب والمعلوم قاعدة المعروفة تقول التدقيق على المنطوق كل تعريف يحتاج إلى ملكة ثاقبة قوية ليخرج بفائدة لا أن يخرج كما دخل لا أن يخرج كما دخل نعم آه مسألة الرسم التام والناقص والحد سيأتي شرح هذه الالفاظ الآن نذكر أولا بعض مبادئ هذه العلوم ثم نبين إن شاء الله هذه بعض المصطلحات ونبين أيضا هذه الالفاظ اللي في التعريف الماهية والرسم والتام وهذه من المصطلحات المناطق وطبعا المنطقة تعلمون أن فيه خلاف كبيرا في دراسته حتى إن بعضهم حرم دراسته وإن بعضهم أيضا فصل حتى قال القائل وابن الصلاح والنواوي حرم وقال بعض, وقال بعض ينبغي أن يعلم أولا دراية علم الحديث دراية ما هو حده حد هذا العلم المسمى بعلم الحديث دراية وبعلم مصطلح الحديث أو بعلم الحديث أحاول ما أمكن أن أذكر تعريفه الصحيح لأنهم اختلفوا لأن بعض العلماء جعل تعريف الحديث دراية لعلم الحديث رواية والعكس صحيح وبعضهم لا يفرق وهذا غير صحيح فعلم الحديث دراية هو علم بقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن وكيفية التحمل والأداء وصفات الرجال وغير ذلك لاحظوا علم يعرف به أحوال السند والمتن وكيفية التحمل والأداء وصفة الرجال وغير ذلك خمسة وغير ذلك ممكن أن نقول استدي الضوابط لاحظ احوال السند أحوال المتن كيفية التحمل كيفية الأداء صفة الرجال وغير ذلك هذه خمسة عندما قلنا في التعريف علم بقواعد يعرف بها أحوال المتن والإسناد يعني من الاتصال والانقطاع والصحة والضعف والنكارة وغيرها فلذلك عندما نقول علم يعني قواعد قواعد علم يعرف بها أو علم بقواعد إذا لم نقول علم بقواعد فهو علم المراد به قواعد قواعد علم الحديث مثال قاعدة من القواعد لكي تفهموا لأن بالمثال يتضح المقال يتضح المقال نقول كل حديث صحيح أو حسن يستدل به. يستدل به وسيأتي أيضا نقول لا يلزم من صحة السند صحة المتن ولا يلزم من صحة المتن صحة السند والعكس كما سيأتي إن شاء الله إذا كل حديث صحيح أو حسن يستدل به هذا معنى علم يعرف به يعني قواعد يعرف بها أحوال السند وأحوال المتن أحوال المتن طيب وقوله أحوال السند والمتن يعني هذه الأحوال سواء كانت عامة لهما أو كانت خاصة لهما من عامة لهما تكون في المتن وتكون في السند يعني كما تكون في المتن تكون في السند فمثلا الصحة عامة الحسن عام الضعف عام يعني كما تقول هذا السند صحيح وهذا السند حسن وهذا السند ضعيف كذلك تقول في المتن هذا الحديث أو هذا المتن صحيح وهذا المتن حسن وهذا المتن ضعيف إذا هذه الاحوال تكون مشتركة بين السند والمتن أو تكون خاصة يعني تكون خاصة بالسند فتقول هذا السند عال يعني العلو العلو يكون في السند وكل ما قلت رجاله على وهذا السند نازل النزول وضده ذاك الذي قد نزل فإذا هذه خاصة بالسند يمكنش تقول هذا المتن عالي وهذا المتن نازل لا هذا تقوله في السند أو حتى في المتن تقول هذا خاصة بالمتن يعني هذا مرفوع هذا موقوف هذا مقطوع هذه خاصة بالمتن يعني الرفع إذا رفعته إلى النبي عليه الصلاه والسلام وما أضيف للنبي المرفوع كما سيأتينا إن شاء الله في البيقونية وما لتابع هو المقطوع وموقف زوك كما سيأتي إن شاء الله إذن هذا يتعلق بالمتن إذن يعرف به أحوال السند أحوال السند والمتن يعني ما هو مشترك بينهما كالصحة والحسن والضعف وما هو خاص بالسند كالعلو والنزل وما هو خاص بالمتن كالرفع والوقف والقطع ونحوها وقول المعرف وكيفية التحمل كيفية التحمل يعني كيفية استماع الحديث يعني كيف أخذ هذا الشخص هذا الحديث كيف استمع هذا الحديث كيف أخذه عن شيخه وروايته أيضا عن الشيخ يعني سماعا أم إجازة أم, أم إلى اخره كما إن شاء الله ثم قال والأداء كيفيه الأداء يعني أداء أد يعني أداء مسموعه وروايته كيفية أداء ما سمعته وأخذته عن الشيخ كيف سمعته وكيف أخذته عن الشيخ وهكذا لأن كل هذا يسجل في كتب المصطلح وسيمر بكم إن شاء الله ثم قال وصفات الرجال، وصفات الرجال. صفات الرجال تتعلق بالعدالة وتتعلق بالفسق؟ هل هذا عدل أم ليس بعدل؟ وهذا سيأتيكم إن شاء الله. إذن هذه تتعلق بهذه المسألة. كذلك أو أكرر وياة المعنى وغير ذلك وغير ذلك. يعني إذا جينا بشرح هذه الكلمات وغير ذلك. يعني قال علم يعرف بأحوال السندي والمتن وكيفية التحمل والأداء وصفات الرجال وغير ذلك. وهذه القواعد وهذه التعريفات وهذه الحدود ينبغي أن تحفظ. لأن كما هو معلوم دائما أقول لكم الأشياء تعرف بحقائقها كما تعرف بأضاضها. وكما تعرف بأنواعها وكما تعرف بامثلتها وكما تعرف وهكذا اذا فالأشياء تعرف بحقائقها فإذا كان كذلك فلما لا نحفظ الحقائق وأهم ما في العلوم التحصيلية والتأصيلية التعاريف والضوابط والمستثنيات والقواعد والفوائد هذه ينبغي أن تحفظ وأن تفهم وكذا التنبيهات علم يعرف به السندي السند والمتن وكيفية التحمل والأداء وصفات الرجل هذا الشرح هذا التعريف واضح وغير ذلك يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه رواية الحديث بالمعنى وغير ذلك أي كرواية الحديث بالمعنى ورواية الأكابر عن الأصاغر أو العكس رواية الأصاغر عن الأكابر إذن هذه دخل في قولنا وغير ذلك وغير ذلك إذن هذا هو المبدأ الأول من مبادئ العشرة من مبادئ العشرة التعريف حده حده المبدأ الثاني موضوع علم الحديث دراية موضوع علم الحديث دراية ما هو موضوع علم الحديث دراية الجواب موضوعه السند والمتن السند والمتن وإذا لاحظتم هذا في التعريف ذكرنا لأنه يبحث في السند والمتن هناك ما يشترك فيه السند والمتن هناك ما يغتص بالسند وهناك ما يغتص بالمتن لأن علم موضوعه السند والمتن لأنه يبحث فيه عن أحوالهما من حيث ماذا؟ من حيث الصحة ومن حيث الحسن ومن حيث الضعف ومن حيث الوهن وما يتعلق بهما كما قلنا كأن تقول هذا حديث صحيح او هذا سند صحيح هذا حديث حسن وهذا سند حسن هذا حديث ضعيف وهذا سند ضعيف أو مرسل وهذا اسناد متصل أو منقطع ونحو ذلك وهذا عال وهذا نازل وهذا مرفوع وهذا موقوف وهذا مقطوع إذا هذا هو موضوع علم الحديث دراية موضوع علم الحديث دراية وهذا سيأتي إن شاء الله ونبينه في أثناء شرحنا لمتن البيقونية المبدأ الثالث ثمرة هذا العلم يعني ثمرته وفائدته ثمرته معرفة الحديث الصحيح من غيره يعني من غيره الحسن والصحيح وأنواعه والحسن وأنواعه والضعيف وأنواعه يعني والواهي جدا وإلى آخره أو نقول ثمرته معرفة المقبول من الأحاديث والمردود منها معرفة المقبول والمردود من الأحاديث أين يعني هذا الحديث مقبول أو غير مقبول هذا السند كذا إذن فهو يبحث ثمرته معرفة الحديث الصحيح من غيره صحيح أو ضعيف والصحيح طبعا يشمل الصحيح لذاته والصحيح لغيره وأنواع الصحيح كما سيأتي إن شاء الله هي معروفها من قال ستة ومن قال أكثر والحسن بنوعين لذاته أو لغيره والضعيف بأنواعه نيف وثلاثين نوعا كما سيأتيكم إن شاء الله وإن كان يعني المعروف سواء كان ابن الصلاح أو غيره أو السيوط أو غيرهما يعني قالوا والأكثرون قسموا كل السنن إلى صحيح وضعيف وحسن والأكثرون قسموا كل السنن إلى صحيح وضعيف وحسن إذن هذه ثمرته معرفة الحديث الصحيح من الضعيف كذلك الثمره الرابعة اسمه يعني اسمه هذا العلم هذا العلم قلنا له اسماء كثيره وكثره الاسماء تدل على شرف المسمى غالبا لماذا نقول غالبا لان يوجد في بعض الاحيان من له اسماء كثيره ولكن لا تدل لا يدل على او لا تدل هذه على الكثره على الشرف هذا مثلا ابليس له أسماء كثيره ولا يعني ان كثره الاسماء تدل على شرف المسمى دائما والقرآن له اسماء كثيرة هي تدل على شرف المسمى والرسول صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة تدل على شرف المسمى لا يلتفت إلى ما قاله الصوفية بأنه ألف وزيادة من من الأسماء وكذلك ربنا سبحانه وتعالى له أسماء كثيرة تدل على علوه وتدل على جلاله وهيبته عز وجل وكذلك اسماء القران وهكذا فاسم اسم هذا العلم كما قلنا يقال له علم الحديث درايه كما يقال له علم مصطلح الحديث وكما يقال له علم الحديث كذا سماه ابن الصلاح ابن الصلاح المبدا الخامس اول من صنف فيه اول من صنف فيه يعني أول من صنف في هذا العلم العلماء دائما يتحدثون على أن أول من صنف في هذا العلم هو القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامة هرموزي. الرام هرموزي وهذا توفي في 360 سنة 360 هجرية والمؤلف الذي كتب بعنوان المحدث الفاصل بين الراوي والواعي وهذا كتاب موجود الآن مطبوع يوجد في المكاتب لكن الرامة هرموزي الرام هرموزي هكذا نسبة إلى ماذا؟ يعني إلى رامة هرموز بلده بخراسان في إيران بإيران لكن مصنفنا لم يستوعب أبحاث المصطلح لم يستوعبها كلها وطبعا هذه عادة كل من يؤلف في أول فن لا يستوعب وهذا غالبا ولذلك الذي يأتي بعده يستفيد منه ويزيد وهو بسبق حائز تفضيلة مستوجب ثنائية الجميلة والله يقضي بهبات لوله في درجات العالية بهبات وفرة لوله في درجات العالية يقال بأن ابن معطي ابن مالك كان ينظم العلفية ولما وصل إلى بيت وقف وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميله وهو بسبق قال فائقة قال فائقة ألفية تبني معطي ووقف ولم يستطع وارتج عليه يقال بأنه رأى ابن معطي في المنى فقال له بلغني أنك بدأت تنظم الألفية قال نعم قال قل ثم قال فاي قال وصلت إلى أين وصلت قال وصل فايقاتا الفيا تبني معطي قال وزيد قال لم استطيع قال فزاد زاد عجزا زاد له العجز يعني ابن معطي فقال والحي يغلب الميت قال فعلم انه ابن معطي فتادب معه فقال هو بسبق حائز تفضيل مستوجب ثنائي الجميل والله يقضي بهبات وفرة لوله في الدرجات العالية في العاخرة فكذلك يا ما يقولون دائما الذي يؤلف ويصنف في أول فن فلابد أن يكون تأليفه ناقصا غالبا هذا من شأن من يفتتح التصنيف ومن شأن من يبدع فيه من شأن من يبدع فيه والذي يأتي بعده يستفيد من كتابه ويزيد عليه وهذا كما فعل الحافظ بن حجر مع كتب الذهبي يعني استفاد منها وزاد انظر مثلا إلى الميزان ولسانه انظر أيضا عندما جاء إلى تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب يعني للذهبي وجاء الحافظ بن حجر فاستفاد انظروا أيضا إلى الحافظ بن حجر في المقدمة انظروا هكذا يعني يأتي واحد ويستفيد ويزيد ويزيد إذا المصنف الرامة هرموزي قلنا لم يستوعب جميع أبحاث المصطلح في كتابه المحدث الفاصل وجاء بعده من الحاكم النيصبوري المعروف بأبي عبد الله المكنى ابي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيصبوري المتوفى سنة 405 هجرية جاء بعده وألف كتابه المعروف علوم الحديث, علوم الحديث معرفة علوم الحديث هذا الكتاب جميل جدا والآن طبعة عده طبعات وحقق عدة تحقيقات وهو كتاب نفيس جمع فيه انواعا من العلوم جمع فيه أنواعا من العلوم سماه معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه والآن طبع بدار بن حزم بتحقيق أحمد بن فارس السلوم أحمد بن فارس السلوم وبتعليقات الحافظين المؤتمن الساجي والتقي ابن الصلاح وهو كتاب جميع جميل وجامع إلا أنه لم يهذب الأبحاث وأيضا لم يرطبها الترطيب الفني المناسب المناسب وإلا فهو أفضل من الكتاب الأول المحدث الفاصل واستفاد منه كثيرا ثم جاء بعدهما أبو نعيم الأصبهاني أبو نعيم أحمد بن عبد الله أصبهاني المتوفى سنة 430 هجرية 430 هجرية فاستدرك على الحاكم استدرك على الحاكم ما فاته في كتابه معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه استدرك عليه قواعد كثيرة في هذا الفن ولكنه ومع ذلك ترك أشياء كثيرة يمكن أن يتعقب عليه ويمكن أن يستدركها عليه من يأتي بعده وسمى كتابه المستخرج على معرفة علوم الحديث المستخرج على معرفة علوم الحديث وجاء بعده أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المشهور بالخطيب البغدادي المتوفى سنة 463 هجرية وهذا الرجل أبدع في هذا الفن وكتب كتبا رائقة ورائعة بل فوق الروعة ومن كتبه الكفاية في علم الرواية الكفاية في علم الرواية وهذا الكتاب عافل, عافل بالفوائد حرر فيه مسائل هذا الفن وبيّن قواعد الرواية وهذا يعتبر من أجل مصادر هذا العلم كما قال الحافظ بن حجر وغيره أهم ما في الكتب الثلاثة التي سبقت المحدث الفاصل ومعرفة علوم الحديث للحاكم والمستخرج على معرفة علوم الحديث خلاصة ما في هذه الكتب الثلاثة تجدونها في كتاب الكفاية في علم الرواية وصنف أيضا كتابا آخر سماه الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع وآداب وهذا الكتاب يتحدث على ماذا يتحدث في آداب الرواية يتحدث في آداب الرواية وكيف ينبغي أن يتأدب الطالب وكيف ينبغي أن يتأدب مع أستاذه وهو كتاب جميل أيضا ومن من اسمه من اسمه تدركون أنه فريد في بابه هو قيم في أبحاثه وفي محتوياته لأن هذا الكتاب قل من فن, من فن قل فن من فنون هذا العلم إلا وأشار إليه وقد صنف الخطيب كتبا كثيره في علم الحديث كتبا كثيرة فكان رحمه الله يعني يجيد في مؤلفاته ويجمع كتبا رائعة وفوائد رائقه حتى إن الحافظ أبا بكر المعروف بابن نقطة قال كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه يعني كتب الخطيب في الحقيقة مصحف كل محدث كما في عصرنا كتب تخريجات الشيخ الألباني وكتب الشيخ الألباني مصحف كل من يكتب في الحديث. ثم جاء بعده أيضا القاضي عياض وهذا من سبته القاضي عياض اليحصبي المعروف بالقاضي عياض ابن موسى اليحصبي هذا توفي سنة 544 هجرية ألف كتابا أيضا جيد لكنه لم يكن جامع لكل أبحاث المصطلح بل اقتصر على ما يتعلق بكيفية التحمل والأداء وما يتفرع عنها ومع ذلك فهو في بابه كتاب جيد لأنه حسن التنسيق وحسن الترطيب وحسن النظم وحسن التاليف فسماه الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع وتقييد السماء وجاء أيضا بعده أبو, أبو حفص الحافظ أبو حفص عمر بن عبد المجيد الما ينجي الما ينجي إما بفتح النون ويقرأه بعضهم ما ينجي والمشهور بفتح النون الما ينجي هذا توفي سنة 580 هجرية وألف كتابا طبّل الناس حوله كثيرا ومدحوه كثيرا بينما هو جزء صغير ليس فيه كبير فائدة وهو في الحقيقة ينبغي أن يقال فيه لا يحتاج إليه المبتدئ ولا يستفيد منه المنتهي جزء صغير فيه أنا أقول لعل خمس ورقات إذا كان من الحجم الكبير ورقتان لا غير لا غير وفي بعض الفوائد البسيطة ما لا يسع المحدث جهله ومع ذلك فيه لم يخلو من بعض الفوائد ثم جاء, بعدهما أو جاء بعدهم الإمام الجهبي أبو عمر عثمان بن عبد الرحمن المشهور بابن الصلاح وتوفي سنة 643 هجرية وكتب كتابا مشهورا بين الناس بمقدمة ابن الصلاح مقدمة ابن الصلاح هكذا هو مشهور بهذا الاسم وهذا الكتاب هو أجود ما ألف في علم المصطلح هذه الكتب التي سبقت مع روعتها وجمالها فأحسن وأجمل وأفضل وأجود منها كتاب مقدمة ابن الصلاح أن مؤلفه إمام في هذا الفن كغيرهم الأئمة الذين سبقت مؤلفاتهم وأسماؤهم كالخطيب والقاضي عياد وأبو حفص عمر بن عبد المجيد والرامه هرمز وغيرهم والحاكم لكن أجود كتاب في هذا العلم هو مقدمة الصلاح لأنه هذا جمع فيه ما تفرق في غيره من الكتب فهو في الحقيقة كأنه لخص كتبا الخطيب البغدادي ولخص كتب من تقدمه وليس الخطيب فحسب فلذلك كان كتابا جميلا جامعا حافلا بالفوائد إلا أن عيبه الوحيد لم يرطبه على الوضع المناسب لأن يقولون السبب في ذلك أن ابن الصلاح الحافظ ابن الصلاح إنما أملأه أملأه املاء املاه شيئا فشيئا املاه شيئا فشيئا ولذلك لم يرتب على الوضع المناسب الوضع المناسب ان املاه من حفظه شيئا فشيئا ومع ذلك ومع ذلك كونه لم يرتب على الوضع المناسب الا انه عمده من جاء بعدهم العلماء فلذلك ترى من مختصر ومن ناظم ومن معارض له ومن منتصر له ومن ومن ومن فمثلا بعده جاء الإمام محي الدين يحيى ابن شرف النووي المتوفى سنة 676 هجرية نعم 676 هجرية وألف كتابه المعروف والمشهور وهو في الحقيقة اختصار لمقدمة ابن الصلاح سمى علوم الحديث علوم الحديث يعني جاء واختصره وهو المعروف الآن اختصار علوم الحديث اختصار علوم الحديث والمعروف بالباعث الحديث وهذا الاسم اطلقه عليه المحدث احمد شاكر رحمه الله تعالى ورحم الله علماءنا جميعا ووالدينا وهو كتاب جيد لكنه صعب العبارة في بعض الأحيان تكون عبارته مغلقة وصعبة ومبهمة ومبهمة وقد وضع عليه تعليقا أحمد شاكر وأيضا الآن مؤخرا الشيخ الألباني وضع عليه تعليقات ثم أيضا تدريب الراوي في شرح تقريب النووي صنفه جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي هذا توفي سنة 911 هجرية وهو في الحقيقة شرح لكتاب النووي التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير هو شرح له وهذا واضح من اسمه جمع فيه مؤلفه الفوائد من الفوائد الشيء الكثير ولكن كعادة الصيوط يعني يجمع حاطب ليل حاطب وجارف سيل يعني يجمع فقط وإن كان يقول في أول كتبه وصنته من وضاع ولكنه لا يفي بما يعيد به ثم جاء بعده أو بعدهما الحافظ العراقي هو المعروف بزين الدين عبد الرحيم بزين الدين عبد الرحيم ابن الحسين العراقي توفي سنه 806 هجريه فصنفه صنف ونظم هذا الكتاب اللي هو مقدمه ابن الصلاح و الفية العراقي الفيه العراقي الفية العراقي هي نظم لكتاب ابن الصلاح المشهور لمقدمه ابن الصلاح أو بعلوم الحديث ونظمه لم يكن يعني مقتصرا على عبارات ابن الصلاح بل زاد فيه وزاد عليه فوائد كثيرة وهي المنظومة جيدة لأنه زاد فيها فوائد كثيرة غزيرة الفوائد وعليها شروح متعددة هذه المنظومة المعروفة بألفية العراقي عليها شروح كثيرة بل المؤلف نفسه المؤلف نفسه شرحه بشرحين اثنين شرحه بشرحين اثنين وشرحه أيضا الحافظ السخاوي الحافظ السخاوي هو محمد بن عبد الرحمن السخاوي توفي سنة تسعمية وجوج تسعمية واثنين هجرية طبعا عنده شرح جيد على ألفية العراقي، ويقال بأنه هو من أوفى شروح الألفية بل يقولون هو أجودها وأفضلها، ثم أخيرا جاء ابن حجر العسقلاني وصنف أو يعني جزءا صغيرا مختصرا جدا لكنه من أنفع المختصرات من أنفع المختصرات ومن أجودها ومن أجودها ترطيبا فقد ابتكر فيه المؤلفه طريقة عجيبة في الترتيب والتنسيق والتقسيم لم يسبق إليها في الحقيقة لم يسبق إليها وسماه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر وهذا أيضا عليه شروح كثيرة وقد شرحه الحافظ نفسه بشرح سماه نزهة النظر شرحه مؤلفه بشرح ما نزهه النظر كما شرحه غيره وايضا هناك شروح كثيره كشرح المناوي وكشرح ايضا علي القاري وشروح اخرى ويقال بان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تدرون ماذا كان يفعل قال كان ينام فاذا جاءته فكره او نُبذة أو فائدة قام ليلا وسجلها، يعني عندما تأتي نخبة من الأفكاره يسجلها ويقيدها، وبعضهم قال بأن المعروف على أنه نظم يعني اختصر وكتب هذا المؤلف في السفر، في السفر، ولهذا يقول بأن التصانف يعني بما أنها كثيرة هناك من وهناك من اختصر وهناك وهناك فلذلك جاء هو وجمع هذا كله وعصر, وعصر كل ما سبق فسمه نخبة نخبة يعني لب ما في الكتب السابقة ولذلك نظمت هذه النخبة فقلت في بداية أو في مطلع النظم. الحمد لله العزيز المقتدر صلاته على البشير المنتصر وآله مع صحبه وسلم تسليما الكثير فضلا منعما وبعد هذا دفتر حال السفر جمعه الحافظ ويدعى المختصر انهم قالوا بأنه كتبه في حال السفر وصغى الشيخ الفتى الحدوشي في ذل القصيد الرأي المنقوش ان إن التصانف لدى استلاحي أهل الحديث حومه المناحي قد كثرت وبسطت واختصرت وبالمعاني والمزايا اكتملت فجاءني بعض من الإخوان اسألني التلخيص في بياني لبيته أجبته لذلك لأن درج في تلكم المسالك في تلكم المسالك إذا نخبة وعليها شروح كثيرة لا داعي الآن إلى ذكرها يعني ربما إن شاء الله بعد الفراغ من شرح البيقونية نبدأ في نخبة الفكر في مصطلح الحديث كترطيب التدريس المعروف عندنا بالمغرب المنظومة يعني نخبة الفكر وقد نظمها بعضهم وشرحها الصنعاني وشرحها غير واحد هذه النخبة نخبة الفكر أيضا جاء بعد ذلك عمر بن محمد البيقوني توفي سنة ألف وثمانين هجريه وثمانين هجرية فنظم منظومة مختصرة في أربعة وثلاثين بيتا وتعتبر من أجود وأنفع المختصرات المشهوره عند طلبة العلم وعليها شروح متعددة كثيرة وسماها البيقونية أو منظومة البيقونية وجاء بعده وقد نظمتها أيضا في أبيات أو نظمتها كاملة فسميتها النظم الحديث في مصطلح في الحديث فأقول في مطلعها حمدا لرب منعم من مفضالي ثم الصلاة على كمال هلالي فاليك من منظومه بيقونه شذرات شعر ذات سمت جمال ذات سمت من طه بيقوني قبست سطورها طاقات زهر من رياض حالي لصهيب لي بكسر واحدة واحده لصهيب عفراء عاصم ورميصه اهديتها من عقر سجن الخالي كي يحفظوها فهي حلية طالب تغني عن الدنيا وثروة مالي شد الإله بها الغداة بأزرهم وأنا لهم ما يرجون من أفضالي إليك أقسام الحديث أخنها بعضا فلا ترك للغو مقالي منها الصحيح ذاك أول مسند ما شذ أو ما سيم بالإعلال راويه فعلم كل عدل ضابط يعنى به في الضبط والايصال إلى آخره وجاء بعده, بعده العلامة محمد جمال دي القاسمي هذا توفي 1332 هجرية وألف كتابه المشهور قواعد التحديث قواعد التحديث وهذا الكتاب حرر فيه فوائد كثيرة حرر فيه فوائد كثيرة وهو كتاب جميل قرأناه ومفيد وقد جمع فوائد مفرقة كانت هناك وهناك في الأمهات بل وفي البنات وجعلها في هذا المجلد المعروف والمشهور بقواعد التحديث وهناك مصنفات أخرى كثيرة يطول ذكرها فقد ذكرنا ما هو مشهور بين علماء الحديث الأوائل والأواخر ويوجد الآن كتب كثيرة في هذا النوع. ذكرت معظمها في كتاب إمداد السقة بدلو الروات إمداد السقة بدلو الروات لمن أراد أن يرجع إلى الكتاب يجد هناك أنواع كثيرة من كتب علم الحديث المبدأ السادس استمداده يعني من أين استمد هذا هذا العلم هذا العلم استمد من تتبع أحوال رواه الحديث من تتبع احوال رواه الحديث فمثلا نعلم أحاديث الوضاعين والكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكما سبق أن قلنا في مسألة التاريخ عندما وضعوا لهم التاريخ افتضحوا وقد سبق هذا في المقدمة السابقة في الدرس الأول أيضا المبدأ السابع نسبته نسبة هذا العلم أنه من العلوم الشرعية أو نقول نسبته إلى غيره من العلوم التباين, التباين حكمه حكم هذا العلم يعني هذا المبدأ الثامن حكمه طبعا فرض عين على من فرض به هذا في كل العلوم نقول هذا وفرض كفاية عند التعدد يعني مثلا الشيخ الألباني كان فرض, كان فرض عين في حقه أنه كان قد فرض بهذا العلم ثم الحمد لله الآن صحوة كثيرة وانتشرت وهذا المعلم وله مؤلفات كثيرة في هذا العلم وله طلبة في الموضوع كثيرة أيضا وكذلك أحمد شاكر له مؤلفات كثيرة وله سلاميل والشيخ الالباني له مؤلفات كثيره وله افذاذ والشيخ مقبل له مؤلفات كثيره وله طلب يعني افذاذ ما شاء الله وهكذا الغماريون لهم طلب وكذلك الكتانيون لهم طلب وهكذا علم الحديث يعني ما شاء الله تبارك الله ويعني في الهند يوجد هناك علماء كثير في لهم درايه بعلم الحديث لهم دراية بعلم الحديث وإذا قرأتم كتب الحديث في عصرنا تجد أسماءهم هنالك وكذلك من آخرهم شيخنا المحدث محمد الأثيوبي أو أيضا له طلب يعني لازل يدرس في دار الحديث بمكة المكرمة كذلك فضله فضل العلم أنه من أشرف العلوم لماذا؟ لأن به يعرف المقبول والمردود اذ كيف تعرف أن هذا مقبول وهذا مردود إلا بهذا العلم فلذلك كان من أشرف العلوم ومن أجلها من أشرف العلوم ومن أجلها ان به تعرف ماذا تعرف الحديث المقبول وتعرف الحديث المردود الحديث المردود وكما قال بعضهم يعني أبو أحمد عبد الله بن بكر بن محمد الزاهد كما جاء في تاريخ دمشق قال أبرك العلم وأفضلها وأكثرها نفعا في الدين والدنيا بعد كتاب الله عز وجل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما فيها من كثرة الصلوات عليه عليه الصلاة والسلام وإنها كالرياض والبساتين يجد فيها يعني الطالب كل خير وبر وفضل وذكر وذكر وكما يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في تذكرته. وأما اليوم فما بقي من العلوم القليلة إلا القليل في أناس قليل ما أقل من يعمل منهم بذلك القليل فحسبنا الله ونعم الوكيل ومرة قال رحمه الله تعالى التذكرة وفي السير قال وقد قل من يعتني بالآثار وحملتها في هذا الوقت في مشارق الأرض ومغاربها على رأس السبعمائة أما المشرق وأقاليمه فغلق الباب وانقطع الخطاب والله المستعن وأما المغرب وما بقي من جزيرة الأندلس فينظر من يعتني بالروايتي كما ينبغي فضلا عني الدراية. ويقول أيضا في التذكرة فأين علم الحديث وأين أهله كدت أن لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب, أو تحت تراب. ومرة تكلم على ترجمة أحد المحدثين وذكر كم كان يحفظ وذكر همته في هذا العلم وقال كذا فليكن الحفظ كذا فليكن الحفظ وإلا فلا قنعنا اليوم بالاسم بلا جسم فلو رأى الناس في وقتنا من يروي ألف حديث بأسانيدها حفظا لن ظهروا له, له هكذا الحافظ ذابي الذي يصف زمانه مع أن زمانه كان يعج بالمحدثين والحفاظ أمثال شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه أبي الحجاج المزي وتلميذهما ابن كثير وابن القيم وأبي زكرياء بن السيرفي وابن أبي عصرون والقاسم الاربلي وعمر بن القواس وأحمد بن هبة الله بن عساكر ويوسف بن أحمد الغسولي وعبد الخالق بن علوان وزينب بنت عمر بن كندي وعيسى بن عبد المنعم بن شهاب وابن دقيق العيد وغيرهم كثير وقد بلغ يعني عدد الذين ذكرهم في معجم أشياخه ثلاثمائة شيخ وألف شيخ ثلاثمائة شيخ وألف شيخ مع أن المعجم المطبوع في عدد أشياخه في آلف واثنين واربعين شيخ وقالوا بأنه هي أكثر أكثر من هذا العدد ثلاثمائة شيخ وألف شيخ وقد حفظت لنا كتب الطبقات بعض الاعلام المشهورين ممن قرأ عليهم وأقرأهم الإمام الذهبي فماذا عساه أن يقول لو أدرك عصرنا وهو يقول وفي زمانه هؤلاء الفطاحل وهؤلاء الأئمة وهؤلاء الحفاظ لو أدرك عصرنا فماذا عساه أن يقول الذي قنع, قنع علماؤه بمتن بن عاشر وتعليمات اليسار وكفى ومجتهدهم من يطالع مختصر الخليف حتى تجرأ بعضهم في بلادنا وادعا أن العمل بالحديث حرام ويؤدب ويعزر ويسجن من يدعو بالرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ولذلك نحن سجن لكوننا من أهل السنة إلى أن هي الله لهذه الأمة الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلم اليمني والشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني والشيخ عبد الثاني والشيخ أحمد الغماري والشيخ وشيخنا عبد الله الغماري والشيخ مقبل وشيخنا محمد بن علي الاثيوبي وغيرهم كثير فحققوا ودققوا وخرجوا واستخرجوا وابدعوا وافادوا وسددوا واستدركوا واجتهدوا وجددوا وسهلوا وفتحوا لنا الأبواب وفتحوا الابواب لمن ياتي بعدنا لله ضرهم لا فضفوهم ولا سعد من يجهوهم ملأوا أوقاتهم بالتقميش والتفتيش والعرض والنقد, والعرض والنقد رحمهم الله تعالى إذن فهذا فيما يتعلق بعض ما يتعلق بماذا بفضائل هذا العلم العاشر المبدأ العاشر مسائله المسائل نعني بها قضاياه التي تذكر فيه مثلا كقولهم إذا خالف المقبول من هو وأوثق منه أو أكثر عددا كان الخبر شاذا كان الخبر شاذا كما سيأتينا إن شاء الله والشذ والمقبول قسمان نتلا كما سيأتيه إن شاء الله وكما سيأتينا أيضا أولوها الصحيح وهو متصل إسنده ولم يشذ أو يعل يرويه عادل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله هذا فيما يتعلق بمبادئ علم الحديث دراية أو بعلم المصطلح أو بعلم الحديث كذلك عندنا مبادئ علم الحديث رواية مبادئ علم الحديث رواية وحده هو علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة خلقية أو خلوقية أو غير ذلك أو غير ذلك أو نقول علم يبحث فيه عن معاني ألفاظ الحديث ألفاظ الحديث والمراد منها يعني كيكون مبنيا على القواعد العربية والضوابط الشرعية والضوابط الشرعية هذا هو علم الحديث رواية علم الحديث رواية هذا حدوه المبدأ الثاني موضوع علم الحديث رواية موضوعه كما قال علي بن المديني معرفة الرجال نصف العلم ومعرفة معاني الحديث نصف العلم فموضوعه متون الأحاديث من حيث البحث عن مدلولاتها ومقتضياتها كالعموم والخصوص والوجوب والتحريم ونحو ذلك وبعض العلماء قال موضوعه يعني بدون هذه الفذله وبدون هذا الطول نقول ذات النبي صلى الله عليه وسلم من حيث, ما يخصه من حيث ما يخصه ويدخل كل ما سبق في التعريف الأول وثمرته وفائدته الاحتراز عن الخطأ في نقل ما أضيفه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وقيل ثمرته معرفة الأحكام الشرعية وما يتبعها من الآداب ومحاسن الأخلاق ومحاسن الأخلاق وغايته التمسك بالهدي النبوي والكف عن المنهيات والمحرمات والمحظورات والمحظورات والمقحمات اسمه يقال له علم الحديث رواية أو يقال له معاني الحديث كما اسمه بعضهم كعلي بن المديني معاني الحديث وأول من صنف ودون فيه يقال بأنه محمد بن شهاب الزهري وذلك في خلافة عمر بن عبد العزيز بأمره بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال الصحيح بأن كتابة الحديث كانت في زمن النبي، لكن لم تكن بهذا الشكل، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح اكتبوا لي أبي شاه، اكتبوا لي أبي شاه وقد كان عمرو العاص عبد الله بن عمرو العاص يكتب، ولذلك كان من أكثرهم رواية لأنه كان يكتب الأحاديث، كان يكتب الأحاديث، والكتاب كانت معروفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها لم تكن بهذا الشكل وقد ألف كثير من العلماء في زماننا يعني في أن الحديث كان جمع في زمن النبي وهذا العلام المحدث عبد الحي الكتاني له مؤلف في الموضوع وهناك في كتب الحديث فصولا وأبوابا تتحدث على الموضوع لكن أول من كتب بهذا الشكل وبهذا الترتيب هو محمد بن شياب الزهري بأمري بأمر من خليفة المسلمين آنذاك عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ولذلك بين هذا الصيوط في ألفيته بيانا شافيا حيث بين أول من صنف ودون الحديث على هذا الشكل المعروف بقوله أول جامع, أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر وأول الجميع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب كابن جريج وهشيم مالك ومعمر وولدي المبارك وولدي المبارك يعني هؤلاء جمعوا أحاديث متنوعة يعني في العبادات وفي المعاملات وفي المغازي وفي أشياء أخرى وغيرها ولكن الصيوتي قال أول الجامع للأبواب احترازا عن جمع حديث إلى مثله في باب واحد يعني لتقدم ذلك على هؤلاء فقد فعله الشعبي حيث قال باب الطلاق وجمع أحاديث الطلاق في يعني الذي يعرفها جمع كل أحاديث التي تتعلق بالطلاق باب النكاح وجمع كل أحاديث الواردة في النكاح باب الحضانة وجمع وهكذا وهكذا واستمداده هذا العلم مستمد من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وليس من أقواله فحسب بل ومن أفعاله ومن تقريراته وما أشبه ذلك هو مستمد مستمد من ماذا من هذه الأنواع يعني ال ال السنة يعني من أقواله وأفعاله وتقريراته وبعضهم زاد وهموماته وتركاته كذلك من المبادئ هذا العلم نسبته نسبته نقول بأنه من أشرف العلوم لماذا قلنا بأنه من أشرف العلوم لأن هذا العلم به يعرف الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وتعرف هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ام لا وهل نهى النبي عن هذا أم لا وهكذا إذن فهو من أشرف العلوم ومسائله يعني قضاياه الجزئية قضاياه الجزئية هذه هي مسائل كما تقول مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فعندما تقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فإنه في قوة قولك بعض أقوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه المسلم من سلم المسلمون فهذه مسائله وقضاياه الجزئية وحكم هذا العلم أنه كما يقول العلماء دائما في كل فن بأنه فرض عين على من فرض به وفرض كفايه عند التعدد هكذا يقول في كل فن فالنحو كما سبق بينا في مبادئه قلنا بأنه فرض عين من أراد أن يكون مفسرا وأن يشرح أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وأن يشرح كتاب الله عز وجل وأن يصبح داعي ومجتمع ومجتهدا ولا يوجد غيره في البلدة يصبح فرض عين في حقه ولكن عند التعدد يصبح فرض كفاية وعليه فموضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية فموضوع علم مصطلح الحديث المتن والسند، وأما موضوع علم الحديث رواية فهو ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث إنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وما أشبه ذلك. هذا التعريف هو المشهور، وبعضهم عكسه التعريف جعل تعريف علم الحديث رواية لعلم الحديث دراية، وجعل وجعل علم الحديث دراية. تعريفه لعلم الحديث روايه ثم هناك بعض الالفاظ لا بد من معرفتها قبل الدخول في ماذا في شرح البيقونية مثلا عندنا تعريفات أولية وقد قمت بنظمها عندنا مثلا علم المصطلح قلنا عرفناه وعندنا ايضا موضوعه وعندنا ايضا ثمرته وعندنا أيضا الحديث لغة واستلافة، وعندنا الخبر لغة واستلافة، وعندنا أيضا الأثر لغة واستلافة، وعندنا أيضا الإسناد لغة واستلافة، وعندنا السند، وعندنا المتن لغة واستلافة، وعندنا المسند بفتح النون لغة واستلافة، وعندنا المسند بكسر النون لغة واستلافة، وعندنا معنى المحدث. ومتى يطلق على الشخص بأنه محدث لغة واستلاحة وعندنا الحافظ ومتى يطلق عليه هذا اللقب وعندنا الحاكم ومتى يطلق عليه هذا اللقب هذه الألفاظ بينتها في كتابي دليل الفلاح في معرفة بعض ألفاظ المصطلح فلا بأس أن نقف عندها وقفة وجيزة علم المصطلح هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد كما قلت في أول هذا الدرس ولذلك أشرت إلى هذا بقولي إن شئت تعريفا لعلم المصطلح فإليك فائدة بها تنل النجاح علم به حد القواعد والأصول والأصول هو في يعني والأصول ولكن حذفنا الواو لاجل الوزن تعرف به سندا ومتنا يكتمل يكتمل هذا النقطة الأولى النقطة الثانية موضوعه قلنا موضوعه كما سبق هو السند والمتن من حيث القبول والرد وقد أشرت إلى هذا بقولي من حيث رد أو قبول ففقهي من حيث رد أو قبول ففقهي إن المباحث فعلما لا تنتهي الأفكار لا تنتهي وكذلك المباحث لا تنتهي وكذلك التأليفات والإبداعات والابتكارات لا تنتهي فأنتم تعلمون قاعدة المعروفة يقولون ما ترك الأول للآخر شيء هذا غلط بل كم ترك الأول للآخر وإذا كانت العلوم منحا منحا ربانية فلا ينبغي أن نقول لأن هذه المسائل سبحان الله انتهت وهذه الأحكام لم تبقى وهذه لا هذا غير صحيح بعضهم أنكر الاجتهاد وبالوطعن بعضهم كفر من يقول بالاجتهاد وقال بأن الاجتهاد انتهى وكذلك التصحيح انتهى وإلى آخره المباحث لا تنتهي الأفكار دائما تجيد وتبدع فلا تنتهي كذلك ثمرته ثمرته هو تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث تمييز الصحيح تقال الإمام أحمد بن حنبل وكذا إسحاق بن راهويه إن العالم إذا لم يعرف الصحيح من السقيم والناسخ من المنسوخ من الحديث لا يسمى عالما كما ذكر هذا أبو عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه وذكره أيضا غير واحد كالجوزقاني في الأباطل وذكروا الشيخ الألباني في صحيح الترغيب ولكن ذكروا بسندي إلى عبد الرحمن بن مهدي لأنه قال إن العالم إذا لم يعرف الصحيح والسقيم من الحديث لا يسمى عالما فمما يعرف به صحيح الأحاديث من سقمها من سقيمها أن يكون فمما يعرف به أن يكون الحديث متعريا من سبع خصال ما هي هذه الخصال الأولى ان لا يكون الشيخ الذي يرويه مجروحه الثانية ان لا يكون فوقه شيخ مجهول لان به يبطل الحديث به يبطل الحديث به الثالثه ان لا يكون الحديث مرسلا أن المرسل لا تقوم به الحجة المرسل لا تقوم به الحجه الرابع ان لا يكون الحديث منقطعا المرسل مع شروط يعني طبعا يعني قال به قال به بالشروط فإن المنقطع عندنا أسوأ حالا من المرسل الخامس أو الخامسة لا يكون الحديث معضلا فإن المعضل عندنا أسوأ حالا من المنقطع السادسة لا يكون الحديث مدلسا فإن المدلس من الأحاديث يحتمل أن يكون قد دلس او قد دلس واسقط من اسناده الراوي راوي من أسناد يعني اسقط اسم راو ضعيف يبطل الحديث بظهوره السابع لا يكون الحديث مضطربا فان المضطرب لا يحتج به فمتى وجد الحديث عاريا يعرى عن هذه الخصال فهو صحيح قبوله واجب والعمل به لازم والراد له آثم والراد له آثم وقد قلت في هذا أشرت إلي, إلى هذا بقولي ميز الصحائح من سقائم ثمرته وأخ النباهة حسن ذكر تلبطه كذلك الحديث الحديث لغة الحديث لغة واستراحة لغة الجديد ويجمعوا على احاديث هذا على خلاف على خلاف القياس وقيل من الاحذوذه معنى غرض يعني لا نتوسع يعني تعريف بسيط فقط واصطلاحا ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه من قول او فعل او تقرير او صفه لاحظوا الحديث بعض العلماء يعني كعبد الحق الدهلوي في اصول الحديث جعل الحديث في اصطلاح جمهور المحدثين انه يطلق على قول النبي وفعله وتقريره صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وفقط ومعنى التقرير اذا فعل فعل بمحضره النبي صلى الله عليه وصحبه صحابي فعل شيئا في حضرته واقره النبي عليه الصلاه ولم ينكره ولم ينهى عن ذلك بل اقره فهذا يسمى الاقراء. ولكنه يطلق الحديث على قول الصحابي وفعليه وتقريره وعلى قول التابع وفعله وتقريره وهذا غير صحيح لأن تقرير الصحابي وتقرير التابعي لا يعد حديثا لأن إذا جعلنا من الحديث فنكون قد وسعنا ما لا يرضاه المحدثون لأن تقرير الرسول عليه الصلاة والسلام صحيح لماذا, لماذا جعلناه من الحديث لأن وتقرير الصحابي وتقرير التابعي لم نجعلهم من الحديث لأن المبلغ عن الله ورسول الله وليس الصحابة وليس التابعين لا يوحى إليهم فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكنه السكوت على منكر وإذا سكت عن البيان وقت الحاجة كانت تشريع لنا لكن ليس كذلك للصحابي ليس كذلك الصحابي ولا التابعي. فلذلك ما ذهب إلي المحدث عبد الحق الدلاوي في أصول الحديث غير صحيح أحببت أن أنبه على هذا كذلك قلنا استراحا ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قولين أو فعلين أو تقرير أو فعلين أو تقرير يعني الفعل يعني ما فعله بيانا إما بالقول أو بالفعل فهو معتبر اتفاق في حق غيره وما سوى ذلك فالتشريك يعني اشتراك الأمة مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحكم هذا لم يختلف فيه العلماء لم يختلف العلماء أن فعله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن كان بيانا لمجمل فهو معتبر بذلك البيان إن كان ذلك المبين واجبا فهو واجب وإن كان ندبا فهو ندب لأن البيان تفسير للمبين وتفسير الشيء نفسه فإذا فعله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فكانه قال هذا الذي اوجب الله عليكم وهذا مثلا وذلك كالصلاه والصوم والحج فان الله امر به مجمله وبيّن ذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه بفعله بينه لنا بفعله عليه الصلاه والسلام فما بينه لنا فهو واجب اتباعه وواجب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم هذا ما فعله النبي وما قاله القول طبعا هل هو المقدم على الفعل أم الفعل القول مقدم على الفعل عند كثير من العلماء لأنهم يقولون إن القول شريعة عامة بخلاف الفعل لأن الفعل قد يكون قد يكون خاصا به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقد يكون القول ناسخا والفعل منسوخا والعمل بالمنسوخ حرام والعمل بالناسخ واجب ولذلك قال بعض العلماء كصفي الدين عبد المؤمن ابن عبد الحق البغدادي إن القول حجة قاطعة يجب على من سمعه العمل بمقتضاه لدلالة المعجزة على صدقه أي أن معجزة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تتضمن شهادة من الله تتضمن شهادة من الله تعالى لهم ان ما جاءوا به حق ان ما جاءوا به حق فما قاله صلى الله عليه وسلم إن كان خبرا وجب تصديقه وإن كان تشريعا إيجابا أو تحريما أو اباحه ايضا وجب اتباعه وجب اتباعه وأفعاله صلى الله عليه وسلم حج الأصف أفعاله فطبعا أما الفعل فما ثبت فيه أمر الجبيلة يعني الطبيعة والخليقة والغريزه يقال أمر جبيلي أي ذاتي أي ذاتي منفعل عن تدبير الجبله في البدن بصنع باديها يعني بحال القيام والقعود وغيرهما فلا حكم له يعني هذا ماشي معنى انه اذا قام النبي صلى الله عليه وسلم نقوم كما قام او جلس نجلس يعني مثلا جلس الى شخص فلا نقول بانه جلس الى الانصار فواجب علينا ان نجلس الى الانصار لا أفعال حجه لكن مش الأفعال الجبليه لحديث البخاري الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم حديث مالك الحويرث يعني لما كانوا جاء, جاء وفد النبي عليه الصلاة والسلام وابقوا معه مدة بقي الوفد مع النبي مدة ثم انصرفوا فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤذنوا إذا دخل وقت الصلاة وأن يقيموا ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا كما رأيتموني أصلي الحديث في صحيح البخاري وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الحج الحج أيضا لتأخذوا عني مناسككم يعني هذا في الحج والحديث في صحيح مسلم لتأخذوا عني مناسككم وفي لفظ خذوا عني مناسككم وهذا اللفظ رواه النساء في سننه وأحمد في مسندي خذوا عني مناسككم يعني بدون لام الأمر بدون لام الأمر وبعض أفعاله صلى الله عليه وسلم جاءت لبيان ما أجمله الكتاب ولذلك العلماء قسموا قسموا فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي ثبت أمره بالجبلة إلى قسمين أحدهما ما يتعلق بالعبادات ووضح فيه أمر الجبيلة كالقيام والقعود ونحوهما فليس فيه تأس عدلا به اقتداء وهو يدل على الإباحة على الإباحة عند الجمهور يدل على الإباحة عند الجمهور لاحظوا هذا وهذا التقسيم لا بد منه يدل على الإباحة عند الجمهور ولذلك نقل هذا بعض علماء الشافعية علماء الأحناف وعلماء المالكية وعلماء الحنابلة ونقل الباقلاني والغزاري عن قوم أنه مندوب والقسم الثاني محتمل أن يخرج عن الجبلة إلى التشريع وذلك بمواضبته عليه على وجه معروف مثل بعض الهيئات في الأكل والشرب واللباس وهذا مندوب عند أكثر المحدثين وطبعا في مثل هذه القضايا الأوامر في مثل هذه القضايا للندب على الصحيح للندب على الصحيح وهذا هو القول الراجح قلنا بعض افعاله صلى الله عليه وسلم جاءت لبيان ما أجمله الكتاب كالقطع في السرقة من الكوع بياننا لآية السرقة يعني مثلا الكوع طرف الزند الذي يلي الابهام والجمع أكواع الكوع يعني طرف العظم الذي يلي رصغى اليد المحاذي للإبهام وهما عظمان متلاسقان في الساعد هذا جاء بيان لماذا لايه السرقة آية السرقة أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليبين ذلك وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يقطعون الصالق من المفصل وطبعا هذا ذهب إلي الشافعي وأبو حنيفة ومالك والجماهر وذهب بعض السلف إلى أنها تقطع من المرفق وذهب بعضهم إلى أنها تقطع من المنكب تقطع من المنكب ولكن القول الراجح أنها تقطع من الكوع وكذلك بيان لعدد الركعات في الصلوات الخمس وكذا بيان لأفعالها وبيان لأقوالها وجهرها وسرها وما يتعلق بها يعني من الأشياء التي لم تذكر في الكتاب ولكن بي... ج... ذكرت مجملة بينها لنا النبي عليه الصلاة والسلام وايضا كأفعال الحج والعمرة وما يتعلق بهما من فرض وواجب ومستحب ونحو ذلك فكل وكل ما احله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حلال للأمة ما لم يقم دليل صحيح على أنه خاص به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على أن هذا من الخصائص فبما انه لم يقوم دليل يعني العلماء تحدثوا عن مسائل الخصائص وكتبوا فيها ومن أجمل ما كتب فيها الخصائص الكبرى السيوطي يعني العلماء اختلفوا فيما إذا خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بخطاب خاص في حكم. يعني كمثل قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا وقوله يا أيها المدثر اختلفوا فيه هذا الخطاب على قولين أولهما أن يكون مقصورا عليه ومختصا به يعني لا يدخل فيه غيره بإطلاقه وإنما يدخل فيه بدليل وإليه ذهب جمهور الأصوليين من الحنابل والشافعية ثانيما أن الخطاب الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام تدخل تحته الأمة ولا تخرج عنه إلا بدليل يدل على ذلك وإليه ذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه وأكثر أصحابه وأنا أرى أن إن كان لأن أرى من قرأ كتب التفاسير التفاسير وكتب علوم القرآن وأحكام القرآن واصوله يعني قرأ وصول القرآن وأحكام القرآن أدرك وعلم أن خطاب الله في القرآن على أربعة اقسام وهذا من كيس طبعا القسم الأول خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل يا أيها النبي يا أيها المزمل يا أيها المدثر هذا على قول بأنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أن كان القيام قيام الليل في أول الإسلام واجبا ولكن نسخ وبقي في حق النبي عليه الصلاة والسلام واجبا على قول على قولين. هذا الخطاب الأول الخطاب الثاني يكون مشتركا بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبين امته مثل وأقيم الصلاة وآت الزكاة ونحو يام الأوامر فهي تشمل النبي صلى الله عليه وسلم وأمته, وأمته القسم الثالث الخطاب يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والمراد به أمته كمثل قوله تعالى فلا تكونن من الجاهلين وكمثل قوله تعالى لئن شركت ليحبطن عملك وكمثل قوله تعالى ولا تكونن من المشركين وهكذا وانحويا من الآيات وهي لها نظائر وأذلال كثيرة في القرآن هذا الخطاب للنبي ولكن المراد أمته القسم الرابع خاص بأمته صلى الله عليه وسلم كخفض الصوت في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يعني عند الاستئذان أو كذلك خفض الصوت عند استئذان النبي عليه الصلاة والسلام أن يتكلم معه وايضا الاستئذان لمن أراد الانصراف من مجلسه صلى الله عليه وسلم إذا هذا فيما يتعلق ببعض أنواع الخطاب ببعض أنواع الخطاب قلنا وكل ما أحله رسول الله فهو حلال للأمة إلا إذا قام الدليل على أن هذا خاص به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كالوصال خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام على القول الراجح وكالزيادة على أربع نساء كما ذكر الحافظ السيوط في خصائصه يعني خصائصه الكبرى وأيضا يعني في باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بنكاح أكثر من أربع نسوة هو إجماع حتى قال العلماء لما كان الحر لفضله على العبد يستبيح من النساء أكثر مما تستبيحه الآم وحكى القرطبي في تفسيره أنه احل لنبينا صلى الله عليه وسلم أحلى الله لنبينا صلى الله عليه وسلم تسعة وتسعين امرأة وذكر ذلك في فوائده في فوائده وطبعا هذا القرطبي معروف يعني بالمبالغات أنه لم يذكر هذا مجرد كلام يعني خاليا عن الدليل خاليا عن الدليل وفي مثل هذه القضايا ينبغي أن يكون هناك الدليل الدليل هو الحكم الدليل هو الحكم في هذه المسألة وايضا كتاب الخصائص محشو بالأحاديث الموضوعة والمكذوبه فضلا عن الاحاديث الضعيفه والمنكره كما قال العلماء الذين تتبعوا احاديثه تتبعوا أحاديثه وهذا هو السر في كثره تناقضاته في مثل هذه الخصائص المدعيه كذلك انتهب المرأة انتهب المراه نفسها انتهب المراه المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خالصة خالصة له من دون المؤمنين حتى قالت أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة رضي الله عنها وارضاها ولعن من يلعنها كنت أغار من النساء اللاتي وهبنا أنفسهن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأقول أتهب المرأة نفسها فلما أنزل الله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح حالك قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك هذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم رواه البخاري في كتاب التفسير ومسلم في كتاب الطلاق إذا تهب المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خالصة له دون المؤمنين كما قال الله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن راد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين كما في سوره الأحزاب وكاختصاصه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بجواز الصلاة قاعدا بلا عذر وبأن تطوع يعني قاعدا بلا عذر ومعلوم أن تطوعه قاعدا بلا عذر كتطوعه قائما في الأجر تماما بخلاف غيره وهذا لحديث عبد الله بن عمرو العاص وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة فاتيته فوجدته يصلي جالسا فوضع فوضعت يدي على راسه وفي روايه فوضعت روايه ابي داود فوضعت يدي على راسي فعله تعجبا او فعله لينظر اليه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فقال مالك يا عبد الله بن عمرو قلت حدثت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنك قلت صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا يعني من عادة النبي إذا حدث بشيء هو أول من يعمل بالذي حدث به قال أجل ولكني هذا هو الشهد ولكني لستك أحد منكم لستك أحد منكم هذا أخرجه مالك في الموطأ والشيخاني وأبو داود والنسائي وغيرهم وغيرهم يعني وذكره السيوطي في خصائصه حيث يعني ذكر في مسألة أن تطوعه عليه الصلاه والسلام قائدا كتطوعه, كتطوعه قائما كتطوعه قائما واما احواله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فإن كانت غير اختيارية كحركات الأعضاء وكانت ممن وضح في أمر الجبلة مما لا يتعلق بالعبادة كالقيام والقعود فإنها تفيد الإباحة وإن كانت ممن يحتمل أن تخرج من الجبلة إلى التشريع بمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها على هيئة مخصوصه كما سبق ان قلنا كالأكل كالأكل فقد قال صلى الله عليه وسلم هذا معلوم يعني قال لا اكل اما انا فلا اكل متكئ في حديث ابي جحيفه قال, قال رسول الله اما انا فلا اكل متكئا الحديث في صحيح البخاري وفي جامع الترمذي وفي سنن ابن ماجه اختصاصه صلى الله عليه وسلم كذلك الشرب واللباس والنوم والحليه هذه داخل في في الافعال وتكون مندوبه واما اقراره صلى الله عليه وسلم فالمراد به عدم انكاره لامر رااه يعني امر بلغه عمن يكون منقادا للشرع أو فعل بمحضره كما تقول عائشه يعني في احاديث كثيرة بل اقراره لعائشه على اللعب بالبنات وقال ما هذا يا عائشة قالت الخيول قالوا ولها أجنحة قالت أما تسمع خيول سليمان كانت لها أجنحة فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك إقراره لغناء الجاريتين وإقراره لعب الحبشة بالحراب في المسجد أيام الأعياد ونحوها أيام الأعياد ونحوها وكذلك إقراره لخالد ولغيره في أكل الضب وكذلك أمثلة كثيرة وإقراره لعمر بن العاص عندما صلى بالناس متيمما فقال خاشي على نفسه الهلاك في غزوة ذات السلاسل أما الحديث لغة فضد القديم ويستعمل في اللغة أيضا حقيقة في الخبر كما يقولون الحديث هو الجديد الحديث الجديد والخبر وفي استراح علماء الإسلام ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي أو وصف خلقي أو خلقي يعني مثلا يقول براء في مسألة الخلقي كان رسول الله أحسن الناس وجها كان رسول أحسن الناس وأحسنهم خلقا ليس بالطويل الذاهب في روايه البائن ولا بالقصير, ولا بالقصير وانه سئل مرة عن عن وجه النبي عليه الصلاه والسلام سئل اكان وجه رسول الله صلى الله وسلم مثل السيف قال لا ولكن مثل القمر كما في صح البخاري ولكن مثل القمر مثل القمر إذا هذه فيما يتعلق بمساله التعريف الحديث ان هذا التعريف الذي ذكرنا لا يدخل فيه في التعريف الحديث الموقوف وما اضيف يعني نسبة إلى الصحابي ولا المقطوع وما اضيف ونسب للتابع هذا هو مذهب جماعة من علماء الحديث لكن الجمهور ذهبوا إلى انه ما من الحديث إلا أن الكرماني والطيب ومن واثقه ما قالوا هو ليس من الحديث والجمهور ذهبوا إلى انه ما من الحديث وسووا في في الدلالة بين الحديث والخبر أيضا ولذلك الحافظ بن حجر في نزهة النظر قال الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث فلا فرق إذن عند الجمهور بين الحديث والخبر بين الحديث والخبر أما علماء الآفر فأكثر ما يستعملون كلمة الحديث يستعملون كلمة الحديث وأما الأولون فقد خصوا الخبر بغير النبي عليه الصلاة والسلام للتمييز بينه وبين الحديث ولذلك قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الأخبار الأخباري ومن يشتغل بالسنة النبوية المحدث, المحدث ومن العلماء من قال بين الحديث والخبر عموم وخصوص مطلق أن الخبر أعم من الحديث انه يصدق على ما جاء عنه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وعلى ما جاء عن غيره بخلاف الحديث على القول بانه لا يصدق على كما سبق ان قلنا فانه يختص بالنبي عليه الصلاه والسلام فكل حديث خبر وليس كل خبر حديثا اذن فالتعريف المختار للحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي أو أضيف إلى الصحابي أو التابعي أو التابعي طبعا على تفصيل في التقرير على تفصيل في التقرير والسنة لغة ولعلنا نقف هنا عن المسألة السنة لغة هذا ان شاء الله الله تعالى اعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.